ان الله يحب المتقين فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوهم واحصروهم لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم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 انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا فيمه واولئك هم المعتدون فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وان انك ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر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 يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُطِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجُرٌ عَظِيمٌ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 قل إِن كان آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وَأَمْوَالٌ اقترفتموها وَأَمْوَالٌ اقترفتموها تخشون كسادها ومساكن ترضونها وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا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 ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا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 كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا طيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة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 إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثنيثين إذهما في الغار إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا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 وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم فثبطهم وطيلقعدوا مع القاعدين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 لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلموا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتنى الا في الفتنه سقطوا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 ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون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 كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم, رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعبد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا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 والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفاجر فان هار فانهار, فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله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 إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.